121. قولك جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 122. إن الذين يؤدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ أَفْوَرٌ رَّحِيمٌ إِيَا فتبينوا فتبينوا وان تصيبوا قوما بجاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر العالي وَعَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ تَنُوفَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Y dve dizeri, prosim Vegaus levo viena, Beschadep ofints išvimates ir tartamımıli kemės piemyšta specikai www.nyvygkom.ikai ir kuries pra وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ بِإِسْمِكُمْ وَالْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ 124. لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 125. أيحب أحدكم أن يأكل لما أخيه ميتا فكرهوه 126. واتقوا الله, إن الله waj'alnaakum <tod> shuruban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum tu'minu مَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ